يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمُ إِذَا رَجَعْتُمُ إِلَيْهِمْ قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا لَنُّ مِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنَ أَخْبَارِكُمْ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 فيحلفون بالله لكم إذا انقلبتموا إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأويهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ أَلَا عَرَابُ أَشَد يَقُفُ رُنْفَاقًا وَأَجْدَرُ أَنْ لَا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَمِنَ الْعَرَابِ مَن يَتَخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الْدَّوَائِرُ عَلَيْهِمْ دَائِرَتُ السَّوْء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويت أخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله رَفِيعٌ وَالسَّابِقُونَ لَوْ وَلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَلَعُصَادِ وَالَّذِينَ تَبَعُوهُمْ بِإِحْتَانِ الرَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ